يا أيها الذين آمنوا لا تتقلوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتقلوا وَنَكُم أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ كُفْرًا عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ